إن أمهاتهم إلا اللائل ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من مساء تحرير رقبه فتحرير رقبة من قبل أيتماس ذلكم تعبون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أيتماس فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُوَمِّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ لَهُمْ قُبُتٌ كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ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 ثَرَ إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذِينَ نُوحُ عَلِمَ مَجْوَاهُ ثُمَّ عُودُونَ لِمَا نُوحُ عَنْهُ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 يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ والتقوى وَاتَّقُوا الله وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 كانوا يعملون، اتخذوا إيمانهم جنة، فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين، لن تغنى عنهم أموال.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 litu